وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استباعل العرف يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 أشركوا اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتبس منكم قيل ارجعوا راعكم فلتمسوا را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 لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يبتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم